اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد اتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل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 فروا الله على الكافرين بسماشتروه به أنفسهم أي أن تفروا بما أنزل الله بغيا أي ينزل الله أي ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فبا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 ما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين